تحذيرا لهم إن عذابهم لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثى انتبه أخي الكريم تجد أن آيات الله سبحانه وتعالى قد ذكرت أمر الذنوب المعاصي كثيرا وأن هذه المسألة أخذت حيزا كبيرا لعظيم وكبير ظرر الذنوب والمعاصي فينبغي على الإنسان أن يحذر المعاصي غاية الحذر وأن يجتنبها غاية الاجتناب فما ضر الإنسان مثل الذنوب والمعاصي ثم قال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيقول المشركون محتجين لمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله لو شاء الله أن لا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا له ولو شاء الله أن لا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حقنا وبمثل حجتهم الداحضه كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين لو شاء الله أن لا نكذب بهم لما كذبنا بهم واستمروا على هذا التكذيب حتى باقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم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 وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها المشركون توفقكم إذا ما يجده الإنسان ليحاجج به المقابل ينبغي أن يكون حقا وصدقا وأن يكون صالحا للمحاجه أما أن الإنسان يقود القول فربنا جلاله له الحجه البالغه فينبغي على الإنسان أن يتبع الحق وربنا جل جلاله لو أراد أن يهدي الناس جميعا لهداهم لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يبتل الناس ليعطيهم على أعمالهم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل أيها الرسول للمشركين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما حل الله ويدعون أن الله هو الذي حرمه أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتمها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 وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه طبعا الإنسان حينما يقرأ الآيات يجد الآيات كثيرة قد جاءت في عدم المداهنة وعدم المتابع لهم وأن الإنسان لا يطلب رضاهم إنما يعمل الإنسان بطاعة الله تعالى وإذا القاعدة الشرعية لا انصاف حلول بل إن الإنسان يسير على ما يريده الله تعالى وعلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان إذا اتبع اهواء الذين ظلموا فإنه يقع في العذاب وفي الشدة وأنه سيكون ظالما لنفسه ثم قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم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 قل ايها الرسول للناس تعالوا اقرا عليكم ما حرمه الله حرم عليكم ان تشركوا به شيئا من مخلوقاته وأن تعقوا اباءكم ايها الفتى طارق ما حكم عقوق الوالدين أجل اذن انتبه يا بني لما تجلس في مجلس العلم انتبه يرحمك الله بل يجب عليكم الإحسان إليهم وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية نحن نرزقكم ونرزقهم وهذا من رحمة الله على أن رزقنا ورزق أولادنا وأحفادنا على الله سبحانه وتعالى وحرم أن تقربوا الفواحش ما اعلن منها وما اسر به وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق قتل النفس اخطر شيء ولكن الله سبحانه وتعالى قد اباح قتل بعض النفوس لاجل حياة الناس ولكم في القصاص حياة يا أذي الألباب يقول هنا وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق الزنا بعد الاحصان ونحن نعلم بأن جريمة الزنا هي أعظم الجرائم وقد قال الإمام أحمد لا أعلم بعد جريمة القتل أعظم من الزنا. والردة بعد الإسلام فهذا الذي يظهر في الإسلام ثم يرتد يشكك الناس في دينهم ويأخذ أسرار المسلمين فقد حكم الشرع بقتله ذلكم المذكور وصاكم به وهنا لما يؤتى بالتوصيه يدل على أهمية المصابه ذلك المذكور وصاكم به لعلكم تعقلوه عن الله لعلكم تعقلون عن الله اوامره ونواهيه فالانسان يقرا الايات يتدبر المعاني ويتفهم ليعمل نعم وكذلك الانسان عليه أن يتفقه في دين الله تعالى ويقرا الفقه والحديث ويقرأ التفسير ويفهم المرء القرآن من فوائد الآيات الحذر من الجرائم الموصله لبأس الله أي لعقاب الله لأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا اراده إذا أراد الله تعالى أن يهلك أحد لا يستطيع أحد رد أمر الله تعالى الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله تعالى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بهما من فعل ما كلف به ظلم النهر وعناد صف إذن لا يحق لك أن ترتكب المحرمات ثم تحتج بالقضاء والقدر دلت الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله إذا على الإنسان أن يحسن عقله وأن يحفظ عقله وأن لا يضيع عقله بل عليه أن ينميه ينميه بالتفكير السليم وبالتدبر ولا ينمي العقل مثل تدبر كتاب الله تعالى النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصل اليها فعلى الإنسان أن يبتعد عن المعاصي وأن يبتعد عن الطرق التي تؤول إلى المعاصي هذا وبالله التوفيق